أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن ما هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير